اللهم إني لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الزمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يا واسع المغفرة اغفر لي اللهم أعن على الصيام والقيام وقبض البصر وحمد اللسان وأدخلنا الجنة بسلام